وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا مِنْكُمْ نَنَالُتُمْ مِنَ الْأَشْرَ اتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ دَاوَتْ عَلَيْهِمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ فَخَاصِمُوا أَهْلَ النَّامِ قُلْ إِنَّمَا ما من اله الا الله الا احد قن رب السماوات والارض وما بينهما هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُم مُّنكِرُونَ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ مُّرِيبُونَ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ إن وحى إليه إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا فإذا سويتوا ونفخت فيهم الروحي فقعوا لهم ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبريس استكبر وكان من الكافرين قال يا جُدَئَ مَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبِرُ عَنْكُمْ كَمِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ أَنَا الْخَلْقُ مَنْ خَلَقْتُ مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ فَأَن تَخْرُجَ مِنْهَا فَجِنٌّ لَكَرِيمٌ أَعِنْ فانك من المنظرين ان لا يوم وقت معلوم طاعن بعد عزتك نحويا نمن اجمع